يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ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 أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ لَهُمْ مِنْ فَوْقَهُمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِم ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ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 يخلِف اللهَّ المع ألَ تَرَ أن اللهَّه أَن زَل مِنَ السَّمائِمَا أَم فَسَلَكَهُ يَن بعَ فِي الأرْرضِ ثَّ يُخرِد بهه زَرى ثمَُّ يُخرِد بهِه زَرًا به مُخَْلِفًا أَلوانهُ ثمَُّ يَهيدُ فَتَرهُ مُسْفَررًا ثمُ يَجعلهُ حطامَا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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قُلْ أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة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 إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقُّ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ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 وَلَِّهُ م فَاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَررضِ عَالِمَ الْ الغَيْبِ والالشَّهادَةِ أَْ تَتحكُم بَيْ عبادِكَ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَخْتَلِفُون وَلَوْ أن للَِّذينَ ظَلَمُ مَا فِيأَْرضِجَمعَو مِثْ لَهُ مهُ لَفْتَدَووا بِهِ مِن سُوه إعَذاابِ يَومَ القِيياامَ وَبَدَّلَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ خَيْرًا حَاقَّ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ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 مِن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت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 وَأَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ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 ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ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 حتىََّ إِذَا جَأُهَا فُتِ حَتْ أَبَوَابُهَا وَقَالَ لَهُم خَزَنَةُهَا أَلَم يَأتِكُم رُسُلُم مِنْكُمْ وَقَالَ لَم خَزَنَتُهَا أَلَم يَأتِكُمْ رُسُلُم منكم, رسل مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيكُم آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُون يرونكم لطا <لقاء> يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين